إنما تعدون لواقع صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت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 وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون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 ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنت إنا كذلك مجز المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين